si long papampa wan برمن عن الدبيت او نعمه قد جونا No no, what one مما حدد البيت فاولا استمر ربنا جونا علينا اي <تصفيق> ان الله باحره المستنزا الى Oh, my God.